بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن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 أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بيما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون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 إذ جاء مصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين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 إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فبتقوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون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 والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم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 مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم, ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وَقَالَ إني مهادٍ إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَةَ وَالْكِتَابَ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 لننجينه وأهله الا امراته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا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 فكذبوه فأخذت أمر رجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكلهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين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 إن في ذلك لآية للمؤمنين اتل ما اوحي إليك من الكتاب واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون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 وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تقطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون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 ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأت وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم وَيَقُولُ ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمَنُوا إِنَّ أرضي واسعة فإيايا فعبدون كل نفس ذات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 ما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا؟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 أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن